سلامه حتى نقل عبده بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يسلو صحفا مطهر فيها كتب وما تفروا الذين أُمِرَ الكتاب إلَّا من بعد ما جاءتكم البينة وما أمروا إلَّا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين زكاة ذلك ذين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم قال دين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آل لهم قير البرية